وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُنَّيِنَ لَكَارِهُنَّ يُجَادِلُنَّكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعْدُوكُمُ اللَّهُ إِحْدَتَ الْطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَمَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ ويريد الله أن يحط الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحط الحق ويبطل الباطل ولو المجرمون